إنه كان عبدا شكورا وقطينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا أَجَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ۚ أُلِي ثُمَّ we gave them the reward for them, and we gave you gifts and children, and we made فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا علوا تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن ثم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا فَمَحَونَا آآآآيةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آآآآيةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبَتَّغُ لِتَبَتَّغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعىها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم Indeed, the sword, the sword, and the sword, all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 بُكْ مِنَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَفَةُ فَتُلْقَى فِجَهَنَّمَ مَمَلُومًا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 قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تَسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَهُ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجَوَّا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Yawma yad'u'ukum fata sta jibonabih hamdihi wa إلا runnoun in labithtum illa qaleela. Wa qull li'ibaadi التي hiya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 وَرَبُّكَ أَعَلَّمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أُولَاءَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ He رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ and wreaks عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ is jealous of his إِلَّا and he sucks. Indeed the harm of أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 قال said, هذا الذي كرمت علي who I Onlyeched upon you? If I only Judite, you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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 يوم ندعو كل أنس بامامهم، فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.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 وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 and we will release from the Qur'an what is healing and mercy to the believers and it will not increase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 وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا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 وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا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 So he يستفزهم من be able ومن معه them وقلنا من بعده لبني we were able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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثبا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا